وكنا قد ذكرنا شبهه او قول المعترض الذي عنون له المصنف رحمه الله تعالى بقوله فصل قال المعترض وقد قال هذا الرجل يعني الشيخ الاسلام محمد رحمه الله تعالى في موضع اخر تكلم به على قوله تعالى مالك يوم الدين قال فمن عرف تفسير هذه الايه وعرف تخصيص الملك ذلك اليوم عرف تخصيص هذه المساله يعني تخصيص مساله الشفاعه من الذي يملكها الله عز وجل دل على ذلك عموم قوله مالك يوم الدين يعني كل ما يكون في ذلك اليوم فهو ملك لله تعالى هل يدخل في ذلك الشفاعة؟ نعم يدخل الشفاعة وهذا وجه الاستدلال بهذا النص قالوا عرف تخصيص الملك ذلك اليوم عرف تخصيص هذه المسألة وأن معناه عند جميع المفسرين كله ما فسره الله به في قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يوم اذن الله يعني الشيخ رحمه الله تعالى من فقه هذه المساله جعل هذه الايه تفسيرا لقول مالك يوم الدين مالك يوم الدين نريد هذا تخصيص الاموال العام به تخصيص يفسره ويؤكد معناه قوله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم هو المراد بقوله يوم الدين لا تملك نفس لنفس شيئا هو المفهوم بقوله مالك مالك يوم الدين اذا غيره لا يملك شيئا فجاء النفي في هذه الايه والاثبات في الفاتح واضح المعنى مالك يوم الدين اذا غيره لا يملك شيئا البتة جاء التفصيل في قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ثم قال فاين هذا المعنى يعني الشيخ محمد رحمه الله فاين هذا المعنى والايمان بما صرح به القران مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمه بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا هذا كذلك داخل في قول مالك يوم الدين يعني لن يغني عنهم شيء مطلقا لا فاطمه ولا غيرها من قول صاحب البرده في قوله ولن يضيق رسول الله جاهك بي الى الكريم تجلى باسم منتقم فان لي ذمه منه بتسميتي محمدا وهو اوفى الخلق بالذمم ان لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا والا فقل يا زله القدم ثم قال فليتامل من نصح نفسه هذه الابيات ومعناها ومن فتن بها من العلماء والعباد وهل يرتمى في قلب عبد التصديق بهذه الابيات والتصديق بقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله لا يرتمى ان في البرده ان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في البرده ان النبي صلى الله عليه وسلم يملك في ذلك اليوم والايه تدل على انه لا لا يملك كيف يصدق هذا بهذه الايه ثم بعد ذلك يصدق بمادله عليه البرده نقيضان يلتمعان وقوله هذا معطوف على السابق والاصل الا يجعله في اول السطر يكون تابعا لما لما سبق وقوله يا فاطمه بنت محمد لا املك لك من الله شيئا لا والله لا والله إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق يعني تصديق موسى وتصديق فرعون لا يجتمع عنه لا يجتمع عنه وكذلك تصديق صاحب البردة مع قول تعالى يوم لا تملك نفس الشيء لا يجتمع عنه هذا يدل على أنه لا يملك أحد شيئا مطلقا ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم وصاحب البردة يدل على ماذا على أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال وإلا يعني إلا تأخذ بيدي فقل يا زلة القدم اذا اين الله عز وجل لا ورود له قال الا كما يرتمع في قلبه ان موسى صادق ان فرعون صادق وان محمد صلى الله عليه وسلم صادق على الحق وان اب جهل صادق على الحق والله ما استوى يا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان هذا كلام القيم رحمه الله فمن عرف هذه المساله وعرف البرده ومن فتن بها من العلماء والعباد والزهاد عرف غربه الاسلام لان كثيرا من ممن ينتسب للعلم ولو سمي عالما او زاهدا او عابدا قد تعلق به بالبرده وهي فيها شرك اكبر فكيف حينئذ نكون قد امننا قد امن, آمن بما دلت عليه البرده وكذلك يؤمن بما دل عليه قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ثم ذكر عند ذلك قوله تعالى اولئك الذين يدعون يَتَغَرَّون إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَقَوْلُهُ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ قَالَ فَهَذَا بَعْضُ مَعَانِي قَوْلِهِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ داخِلٌ أَوْ لَا نَعَمْ داخِلٌ بإجماع المفسرين بإجماع المفسرين ثم عَقَبَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَهَذَا قَوْلُهُ لَا قَوْلُ الْمُفَسِّرِينَ كَمَا يَزْعُمُ بَلْ سَتَرَ قَوْلَ الْمُفَسِّرِينَ قَوْلُ الْمُفَسِّرِينَ الَّذِينَ يَتَّبِعُهُمْ هَذَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ انما يختارون من من يفتيهم على وفق ما ارادوا فاذا وجد من المفسرين من يفسر الايه على على الشفاعه وانهم مستثنات من النص هل اذا سيقول هذا قول مفسرين فبهذا الكلام ضرب كتاب الله بعضه ببعض مالك يوم الدين يوم لا تملكون ضرب الكتاب بعضه ببعض وكذلك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول فاطمه بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا وهذه داخله في مفهوم قوله تعالى مالك يوم الدين ولا اشكال في المعنى واضح عند الموحد يعرف ذلك أما المشرك فيلتبس عليه قال وأبطل بهذا الكلام جميع الشفاعات هذا إلزام وهو باطل إذا قيل قوله جل وعلا مالك يوم الدين لا يملك أحد يوم القيامة شيئا البتة هل يرزم من ذلك إبطال الشفاعات جاوب لا وإنما ثم تمليكم ولذلك لو فقه معنى الإذن في قوله إلا بإذنه حينئذ عرف المراد به هذه الآيات قال وأبطل بهذا الكلام جميع الشفاعات التي ورد بها الكتاب والسنة المتواترة من الأنبياء من الأنبياء الشفاعات من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين والأطفال وغيرهم كل هؤلاء دلت النصص على أنهم يشفعون يوم القيامة لكن بإذن الله تعالى ويختار لهم ويحد لهم حدا إذن هل ثم تمليك كما يملك الإنسان في حياة الدنيا الجواب له هذا اراد ان يسوي بين بين الامرين ادين الله تعالى للانبياء ولمحمد صلى الله عليه وسلم ان يشفع ظن ان ذلك تمليك كما انه يملك المال في الدنيا فكما انه يتصرف في مال بمشيئتي واختياري كذلك يوم القيامه وليس الامر كذلك ثم فرق بين النوعين ولو قيل به بعموم قوله للزم من ذلك فتح باب الشركه كما قال رحمه الله تعالى انه اذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه لكونه اعطي الشفاعه كذلك دلت النصوص على ان الشهيد من حيث هو يشفع والطفل كذلك من حيث هو وكذلك المؤمن والعالم الاخر اذا جاز سؤاله في الحياه الدنيا وبعدما مات اذا هذا هو الشرك بعينه قال فنفى بذلك جميع الشفاعات بما لا علم له به ولا درايه اولا نظر نظر الى مخارج كلام الله وكلام العرب المنزل بلغته انظروا ان قال نظر الى مخارج كلام الله هذا تعبير ليس من التعبير اهل علم مخارج كلام الله وكلام العرب انظر الفصل بين ما هذا كلام الله المنزل ها وكلام العرب فصل بين الموصوف به والصفه بالاجنبي هو اجنبي عن التوحيد فضلا عن لغه العرب قال حيث يقول جل وعلا ان تنصروا الله ينصره هذا الدليل وقال في الايه الاخرى ومن نصر الا من عند الله ان تنصروا الله ينصركم اذا فيه نصر او لا فيه واثب ونفى في الايه الاخرى اذن من له الشفاعه ولم يملكه الشفاعه اذا لابد من الجمع بين الامرين قال فكذلك الشفاعه انما هي من عطائه لاوليائه كما اعطاهم النصره ليمتازوا بها عن غيرهم اكراما لهم بها ليغبطوا بها ذلك اليوم الذي ذكر هذا الرجل حيث يقول صاحب البرده انظر لا يسميه قل هذا الرجل هذا الرجل هذا باب الاحتقار حيث يقول صاحب البرده اذ الكريم تجلى باسم منتقم ايد الشفاعه منه تبارك وتعالى من الجزاء الجزيل والفضل العميم الذي لا تملك نفس لنفس شيئا ذلك اليوم استقلالا استقلالا اما بي كون الله عز وجل يملكه ويساله عنده لا اشكالا فيه ومبنى ما يتعلق بي الشركه في العباده عندهم على مجرد الاعتقاد هل يعتقدون الاستقلال ام لا فان اعتقد الاستقلال فهو شرك بعينه والا فلا ثم ينفون عن انفسهم ماذا انهم يعتقدون الاستقلال لا شك ان الواقع يكذبهم يعني لم يعتقدون ذلك الدفعه والضر الى اخره ولذلك قال يا زله القدم اين الله عز وجل لو كان يعتقد ان هذا تمليك من الله تعالى وان الامر بالنظر الى رب جل وعلا دونه قطع له عنهم لو كان يعتقد هذا لما قال يا زله القدم قال اذ الشفاعه منه تبارك وتعالى من الجزاء الجزين والفضل العميم الذي لا تملك نفس لنفس شيئا ذلك ليوم الاستقلال بل كله من عند الله الشافع والمشفع والشفاعه كما سبق في قولي الرسول خلق الله عز وجل والشفاعه من عند الله اذا كلاهما من عند الله تعالى فاذا سالت الرسول سالت ماذا الاصل المعطي واطال الكلام بهذا المعنى وان الشفاعه لا تكون بيد احد من دون الله اذ الكل خلق الله واسباب وان الشيخ لا يدري كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انه جاهل بكلام العرب وبلاغتها التي نزل القران بلغتها ولا يميز يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى بين الكلام الاضافي من المطلق والاستقلالي الكلام الاضافي يعني المقيد والمطلق الذي غير لا يكون مقيدا الذي لا يكون مقيدا انشد قول جرير ابن الخطافان يقدر الكتاب على صليب وتغليب ولكل منزل ايه تاويل وزعم ان هذا خاص بالمكافرين كقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك يومئذ الحق للرحمن عامما عام يعني ما يتعلق بالمؤمنين والكافرين ثم قال وكانه يوما على الكافرين عسيرا فالعسر المطلق قيده الله تعالى وهل يمكن ان ياتي وكم في ايه واحده في اولها يكون مطلقا وفي خاتمته يكون مقيدا لا اشكالا في عند العرب عند من يفهم لا اشكالا في فاول الايه الملك مطلقا عمم الملك يومئذ يعني يوم القيامه الحق للرحمن هذا موافق لقوله مالك يوم الدين المفسر بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ثم قال وكان يوما على الكافرين عسيرا فالعسر المطلق بكل وجه هذا خاص بي بالكافرين اما الذي قد يكون فيه شيء من العصب هذا قد يشاركهم ماذا المؤمن المذنب ثم قال فمن قضائه تبارك وتعالى تمليكه انبيائه ورسله واوليائه من الشهداء والصالحين والاطفال وتمكينهم من الشفاعه وهذا مما يجب الايمان به كما صرح به علماء الامه دون اهل الاهواء والبدع دون اهل الاهواء والبدع الذين ينكرون الشفاعات كشعب محمد رحمه الله واتباعي ثم ذكر عن البغوي رحمه الله في قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا عرفنا ان هذا الاستثناء مختلف فيه واهل العلم اذا اختلفوا في مساله حين نرجع الى ماذا الى الاصول من حيث اللفظ الاعراب قد يقال بانه جائز كل من الوجهين وان كان ابن تيميه رحمه الله واكثر المفسرين على انه مقطع ومن ذهب انه متصل حينئذ يرجع الى الاصول بمعنى انه قال الا من شهد بالحق بمعنى انه يملكه الله عز وجل لكن باذن ولا يكون تمليكا مساويا للتمليك الذي يكون فيه في الدنيا قال وهم عيسى وعزير والملائكه فانهم عبدوا من دون الله تعالى ولهم الشفاعه وصحح هذا القول فاذا كان ذلك فاذا كان ذلك كذلك كما وصفنا فهل ترى صاحب البرده طلب ذلك استقلالا من دون الله تعالى وكله يدور حول الدفاع عن البرده وصاحبها بل ولم يقصد طلبه في الحاله وانما استحضر كما قدمنا يوم القيامه حين تطلبه صلى الله عليه وسلم جميع الخلاف ساحضر يوم القيامه وهذا لا يخرج عن كونه شركه لا يخرج عن كونه شركه لان الذي يسال الشفاعه لا يسالها في في الدنيا اذا سال النبي صلى الله عليه وسلم او غيره وهو ميت ليساله ماذا شفاعه يوم القيامه هذا ذلك على انه شركوا شركوا شرك سواء نوى انه ستكون يوم القيامه او كانت في الحال لا فرق بين هذا وذا فهذا القاصد لا يخرج الشيء عن كونه شركا اكبر قال ولم يقصد طلبه في الحال كانه لو قصد طلبه في الحال يكون ماذا يكون شركه فخرج عن الشركي بكونه استحضر يوم القيامه وكانه يطلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك انه باطل وانما استحضر كما قدمنا يوم القيامه حين تطلبه صلى الله عليه وسلم جميع الخلائق هذا قياس هذا قياس ما يكون في يوم القيامه من سؤال الانبياء ادم ثم نوح الى اخره الى ان يصل الى محمد صلى الله عليه وسلم هذا كسؤالي في الدنيا وفرق بينه ما يكون بعد بعد البرزخ من يوم القيامة وما يكون فيه في البرزة فرق بين النوعين قال حيث علموا قربه من ربه جل وعلا وما أعطاه من الكرامة والمقام المحمود والجواب أن يقال لهذا الجهول المفتري المخلط إنما يضرب كتاب الله بعضه ببعض من رد بعضه ببعض من رد بعضه ببعض يعني حر رفع بعضه بكون يحمله على بعض آخر قد لا يدل عليه النص قد لا يدل عليه النص واحتج ببعضه على خلاف ما دل عليه البعض الاخر فيصدق عليه عنيد قول تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يرده بكونه قد عارضه هذا النص او ان هذا لا يدل على ما دل عليه النص الاخر عنيد يكون رادا له كما يفعله اهل البدع والضلال ومن رد ما دل عليه قوله تعالى مالك يوم الدين وقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ونحو هذه الآيات بقوله تعالى وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةِ ونحوه إلا من شهده يعني جاء الاستثناء حين إذن مالك يوم الدين إلا من استثناهم الله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا حين إذن إلا من استثناهم الله تعالى ممن أعطاهم الشفاعة حين إذن يملكوا هذا الذي عاناهم وزعم أن ملك الشفاعة مثبت وأنه يقضي على هذه الآيات انه ثابت بالاستثناء متصل حنيد يثبت الله تعالى ان من يشفع يملك حنيد ليكون النص مخصصا مالك يوم الدين صار مخصصا بهذه الايات كذلك يوم لا تملك هذا صار مخصصا بهذه الايات حنيد هذا عارض الكتابه بعضه ببعض وادعى ان ملك الشفاعه مثبت وانه يقضي على هذه الايات ويرد به ما دلت عليه هذا ضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض او بعضه ببعض وفي المثل رمتني بدائها وسلت يعني هو الذي هو الذي يحرف هو الذي يضلل كتاب الله تعالى بعضه ببعض ثم يزعم ان الشيخ رحمه الله تعالى يضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض وام من رد بكتاب الله كلام اهل الغلو والاطراء وسدل بكتاب الله على بطلان غلو الغالين وزيغ الزاغرين وتحريف المبطلين فهذا هو المؤمن المهتدي ما رد بكتاب الله يعني جعله حجه كتاب الله تعالى حجه يرد به ماذا الباطل مطلقا دون تفصيل فهذا هو المؤمن المهتدي المؤمن المهتدي لا سيما اذا حصل نوع تعارض بين ايات حينئذ يرجع الى القاعده الكليه التي بيّنها الله عز وجل من رد المتشابه الى المحكم لان القران حق يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا مطلقا لا يمكن أن يوجد آية تناقض آية يعني لا يمكن الجن بينهما وإنما ما كان محتملاً وما كان غير محتمل ما كان نصاً صريحاً واضحاً بيّن ما كان ظاهراً وله احتمال مرجوح حينئذ ينظر بين القاعدة التي مرت مع المراراً قال المحتج بكتاب الله على ما أنزل لأجله أنزله الله عز وجل لأجله أو ما أنزل المستضيء بنوره المهتد بهداه المعتصم بحبله وأما جحده ان يكون ما ذكر الشيخ هو كلام المفسرين فهذا دليل على عدم علمه بكلام المفسرين يعني ما نقله الشيخ رحمه الله ان الايه بعض معنى مالكي يوم الدين وان هذا قول مفسرين هو رده قال هذا دليل على عدم علمي بكلام المفسرين او يعلم لكنه صاحب هوى صاحب عناد اكثرهم هكذا وقصور رتبته عن الاطلاع على معاني التنزيل وكتب المفسرين موجودة بأيدي أهل العلم وهم لا يختلفون أن المعنى أنه المنفرد الله عز وجل بالملك والتدبير ذلك اليوم منفرد يعني لا يشارك أحد هذا معنى الإفراد هذا معنى الإفراد مالك يوم الدين حينئذ صار مختصا بذلك أم لا نعم دل النص على ذلك أنه المنفرد بالملك والتدبير ذلك اليوم فلا تملك نفس لنفس شيئا بخلاف حالهم في الدنيا فان اكثر الخلق نازع الرسل وعصى الامر واتبع السبل طرق فتفرقت بهم عن سبيلي وهذا المعنى دل عليه القران في غير موضع واما قوله وابطل بهذا الكلام جميع الشفاعات فهذا ايضا صدر عن جهل عظيم واعتقاد ذميم فان نفي الشفاعه التي ظنها المشركون حاصله بالتعلق على الانبياء والصالحين ومسألته مع الله منفيته فإن نفي الشفاع منفيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهذه هي التي نفاها الشيخ وأهل العلم قبله يعني الشيخ رحمه تعالى إنما عانى بكلامه نفي الشفاع التي نفاها الله تعالى وهي الشفاع التي أثبتها المشركون وهذا قد جعل أن من نفى الشفاع التي نفاها الله تعالى نفي لجميع الشفاعات الزام لكنهم من ابط لما يكون قالوا اما الشفاعه التي جاءت بها السنه وقال بها الائمه فهي مقيده بقيود تمنع مساله غير الله للشفاعه وطلبها من سواهم قد عرفنا ان ان التقييد بالاذن المراد منه تعلق القلوب وتوجه القلوب الى الله عز وجل ليس كما يفهمه اهل الشرك أنه إذا قال إلا بإذنه معناه ماذا إذن يأذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ويأذن للشهداء إذن تعلق القلب بالنبي صلى الله عليه وسلم والش... لا وإنما المراد أن الذي يأذن هو الذي يتعلق به القلب قال وأما الشفاعة التي جاءت بها السنة وقال بها الأئمة فأي مقيدة إذن هي ثابتة هي ثابتة ولذلك قال أهل العلم الشفاعة نوعان شفاعة مثبتة وشفاعة منفية مقيدة بقيود تمنع مساله تغيير الله للشفاعه وطلبها من سواهم ولا تحصل الا بتجريد التوحيد لله العزيز الحميد كما تقدم في حديث ابي هريره من اسعد الناس والمعترض جاهلي لا يفرق بين النوعين الشفاعه المثبته والشفاعه المنفيه فظهر انه هو العديم العلم والدرايه الجاهل باحكام الروايه والرعايه لكلام الله وكلام رسوله وكلام العرب فان العربيه سليم الفطره يعرف بلغته ان القيد في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه اي القيد الا باذنه يفيد صرف الوجوه الى من بيده الخير كله هذا الذي يفهمه العرب اما المشرك لا يفهم ذلك وانما يفهم ماذا الا باذنه اذا هذا جاز ان يشفع اذا اساله الشفاعه فيترك عني من ذا الذي يشفع عنده ويتعلق بما بعد الا وهذا هذا كله يدل على ماذا على ان السياق واحد فالذي يعذن هو الله عز وجل والذي يملك الشفاعه ابتداء وانتهانا هو الله عز وجل يفيد هذا القيد هذه من الفايده النفيسه التي ذكرها رحمه تعالى يفيد صرف الوجوه الى من بيده الخير كله والاليه يرجع الامر كله ولا يتقدم احد بين يديه الا باذن ورضا لما يقول وانه لا يرضى الشفاعه في من اشرك به وسوى بينه وبين عباده في خالص حقه قد نص بعضهم على ان هذا هو نكته القيد في ايات الشفاعه كما ان تيم رحمه تعالى انه طال النفس كما ذكرنا ذلك في قواعد واما ما استدل به المعترض من ان الله جل وعلا قال ان تنصر الله ينصركم وقال في الموضع الاخر ومن نصر الا من عند الله كما قال الشفاعه ملك لله تعالى قل لله الشفاعه جميعا واثبت ان ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع اذا كان التعارض بين هاتين الايتين فهذا ايضا يدل على كثافه فهم وانسلاخه من العلم فان النصر المثبت لهم غير المنفي عنهم فرق بين النوعين فنصرهم لله قيامهم بما افترض عليهم من الدعوه الى سبيله العمل بما دل عليه الكتاب والسنه هذا نصر الله تعالى ونصرة ديني وجهاد اعدائه باليد واللسان والجنان وأما النصر المنفي عنهم فهو الظهور على العدو التمكين أن يتمكنوا مين من العدو هذا إلى الله يعزم أنت تفعل السبب تفعل السبب عندما أعد لهم من قوة ق Detrás تفعله ثم التمكين بالفعل والنصر على الاعداء إنما هو من عند الله تعالى قال وأما النصر المنفي عنهم فهو الظهور على العدو وقتله وهزيمته وفشله وضمح لال كيده قال تعالى وما رميت إذ رميت فعلي ولكن الله رمى وما رميت اذا اذ رميت اثبت او لا اثبت ولكن الله رمى اذا الفعل نفسه هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم يسمى رميا او لا يسمى رميا الاصابه كقوله يدخل في اعينهم هذا من فعل الله يعز وجل فاورام الجلو اعلى فاثبت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الرمي ما يليق بحال البشر وام التاثير والاصابه والهزيمه بذلك الرمي وايصاله اليهم فالله تعالى هو الفاعل لله الرامي في الحقيقه اذا هل يمكن ان يجتمع في لفظ واحد منفي ومثبت نعم لكن بمعنيين مختلفين وما رميت اذ رميت هذا فيه اثبات ولكن الله رمى وما رميت فاذا تبين هذا فذلك دليل على ان الشفاعه التي تحصل بها النجات والسعاده بيد لا وان الشافع ليس بيده إلا مجرد الطلب والمسألة الشافع هذا يوم القيامة ليس بيده إلا ماذا إلا مجرد الطلب والمسألة بعد الإذن والرضا عن من شفع فيه وأما القبول وتوفيق الشافع وإلهامه فكل هذا إلى الله وحده وأما قول فكذلك الشفاعة فيقال إن كانت الشفاعة كذلك في منفية عن غير الله كان النصر من النصر الا من عند الله فيقال ان كانت الشفاعه كذلك فهي منفيه عن غير الله كما ان النصر منفي عن غيره والمثبت منها ومن النصر من الشفاعه ومن الناصر لا يوجب ان يطلب من الغائبين والاموات شيئا البت هذا الزام جيد وقد ذكر شيخ الاسلام في رده على النصارى ان النبوات متفقهه على المنع من دعاء الغائبين والاموات نبوات احيانا يعبر متميه اليهود والنصارى الى غيره على ان اليهود والنصارى يرون ماذا عدم عباده الاصنام وكفره من عبد الصنم فيعبر احيانا تاره بماذا فيعبر تاره بالنبوات وتاره بتسميه الفرق ذاتها اليهوديه والنصرانيه ان النبوات متفقه على المنع من دعاء الغائبين والاموات لا يدعون لشفاعه ولا لغيره فقول المعترض ان الشفاعه من عطائه ومن الجزاء والفضل ونحو هذا لا يفيد طلبها من غير الله كالاموال والغائبين كالاموات لعله كالاموات صوب كالاموات والغائبين وليس كل ما اعطي العبد يجوز ان يطلب منه ليس كل ما اعطي العبد جاز ان يطلب منه فان هذا لا يقوله عاقل واما قوله ان المراد في قوله لا تملك نفس لنفس شيئا ذلك اليوم استقلالا استقلالا اما يملكه الله عز وجل فنعم هذا معارض للنص فهذا لا يفيده لو سلمناه فان من لا يستقل بفعل اصلا ولا طاقه له على الاستقلال ليس بمالك الذي لا يتصرف في ماله مطلقا هينئذن هذا لا يكون مالكا وان كان المال في يدي ولا طاقه له على الاستقلال ليس بمالكه ولا متصرف بمجرد مشيئته وارادته مع ان المعنى المراد الذي نص عليه اعيال المفسرين نفي الملك مطلقا استقلالا وغيره استقلالا وغيره قد يعبر بعض المفسرين بالتمليك المقيد واما نسبه الشيخ الى الجهل وعدم العلم ببلاغه العرب التي نزل بها القران وانه لا يعرف الكلام الاضافي من المطلق فيقال كل ضال ومفترين ينحو هذا النحو ولا يتحاشى من الفجور في الخصام والمنافقون نسبوا المؤمنين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السفاهه وعدم العقل وقال فرعون وقومه في موسى وهارون عليهما السلام ما قالوا فالعاقل لا يلتفت الى هذا الكلام سب هذا يحصنه الجاهل وغيره فالعاقل لا يلتفت الى هذا الكلام لانه معدود من اللغو والاثام والنظر في كلام شيخنا وكلامك يقضي له عندما وقف عليه بالعلم والدرايه ومعرفه الحقائق ومعاني التنزيل لا سيما تتعلق بالتوحيد شيخ موحد وهذا مشرك وانه يرد تقريره مطابقا للحال وهذا عين البلاغه كما عرفوها وحدوها في كتب المعاني فان البلاغه يوصف بها الكلام والمتكلم والكلمه لا توصف بالبلاغه انما يوصف بالفصاحه فصاح قالوا كلام فصيح ومتكلم فصيح وكلمه فصيحه وام الفصيح هذا او او البلاغه هذه تنفع عن الكلمه وام كلامه هذا المعتلذ وهذا يانه المكرر وتكراره لالفاظه المستهجنه ولحنه وتنافر تنقيبه فهو من ادله جهله وتفاهته وانه لا صناعه ولا عنايه ولا ادب ولا فضيله وان حججه كمقير تخرصا واحاديثا ملفقه ليست بنبع اذا عدت ولا غرب تخرصا يعني افتراء قول واحاديثا ملفقه ضم بعضها الى الى بعض ليست بنبع ليست بنبع قيل هذا شجر شجر صلب ينبت في رؤوس الجبال اذا عدت ولا غرب غرب قيل هذا شجر ينبت على الانهار ليست له قوه اليس بي شجر له قوه ولا ضعيف لا هذا ولا ذاك وانظر الى قوله اولا نظر الى مخارج كلام الله وكلام العرب المنزل بلغته فان في استعماله المخارج في المعاني والمقاصد ما يقضي بجهله لا يستعمل في في المعنى ومخرجه كذا وفي قوله وكلام العرب المنزل بلغته ما يقضي بتفاهته مع عدم معرفته للتراكيب فانه فصل بين الصفه والموصوف باجنبي ولا يجوز الفصل هنا لايهامه اللبسه عرفنا فيما سبق انه قال ماذا الى مخارج كلام الله قال وكلام العرب المنزل المنزل الذي صفه لكلام العرب او لكلام الله لكلام الله فصل بين الموصوف والصفه بي باجنبي لكنه كما قال انه اجنبي هو قال فلا تقول جاء زيد وجاء عمرو القائم وابوه على ان القائم صفه لزيد تريد نعت زيد بل يتعين ترك الفصل هنا فهذه الغلطات في نصف سطر ولو تتبعت ما في كلامه من الخلل لطال الكلام والقصد كشف شبهته ودحض حجته مع تفاهته في الكتابه وهذا مقصد حسن النظر إلى كيفية كتابته وقواعد الإملاء هذه من الأمور المستحسنة فيه في النقد وأما قوله إن هذا خاص بالكافرين كقوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسير فليس الأمر كما زعم فإن نفي الملك عام الملك يومئذ الحق للرحمن هذا عام فلا يملك أحد ولو الأنبياء والملائكة بل هو سبحانه المنفلد بالملك المختص به واما العسر فنعم خاص بالكافرين ولو جمع بينهما في ايه واحده لا اشكالا فيعمم في اول الايه ويخصص به في اخرها لا اشك والحكم هنا مختلف ليس متحد ليس متحد الملك يومئذ للحق للرحمن ثم انتقل وكان يومه يعني ذات اليوم على الكافرين عسيرا عسيرا على الكافرين تخصيص تخصيص وعسيرا اطلقه حينئذ العسر الكامل العسر الكامل قال ثم في قوله وكان يوما على الكافرين عسيرا وفي تخصيص العسر بهم ما يفيد ان العسر المطلق هو المختص واما المقيد فلا مانع من ان ينال المذنب من الموحدين منه ما يكفر به من سياته فرق بين العسرين واما قول المعترض فمن قضائه تبارك وتعالى تمليك انبياءه ورسله واوليائه من الشهداء والصالحين والاطفال وتمكينهم من الشفاعه وهذا مما يجب الايمان به كما صرح به علماء الامه فيقال في جوابه لم يرد لفظ التمليك في الكتاب والسنه وانما فهم مما ذا من الاستثناء الا من شيد بالحق يملكون صحيح هكذا اذا قل الاستثناء المتصل يريد ان جاء لفظ التمليك من جهه المعنى قال فيقال في جوابه لم يرد لفظ التمليك في الكتاب والسنه الا في معرض النفي والاستثناء ليس بنص ولا ظاهر في التمليك بل هو كقوله لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها ولا يكلف كذلك يعني وقوله لا يكلف الله نفسا الا ما, ما اتاها وقد نص شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا لا يفيد اثبات التكليف لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها لكنه بالمفهوم يفيد وكذلك في قول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا ما في وسعها فهي مكلفة به ولا سلف لهذا المعترض أمثال في هذا القول ولم يعرف إطلاقه عن أحد من أهل علمه ولو سأل أحد طفل من أطفال المؤمنين أن يشفع له لعده الناس من أجهل الخلق وأضلهم لأنه سأل غير الله تعالى وقد قال تعالى قل لله شفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات هذا ذكره بعده الشفاعه فدل ذلك على ان الشفاعه داخلة بقوله الشفاعه بال وجميعا داخلة في ملكه جل وعلا قل لله الشفاعه جميعا ثم قال له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون قال تعالى في يوم القيامه يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد وهذا يدل على عدم الملك المؤمن والكافر والعالم بدون الا الملك عدم ملك المؤمن الكافر يعني لا يملك شيئا لقوله فمنهم شقي وسعيد وقوله هذا مما يجب الايمان به يقال انما يجب الايمان بما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ودل عليه الكتاب العزيز من اثبات الشفاعه باذن الله لمن شاء من الموحدين هذا الذي يجب الايمان به واما الايمان بانهم مالكوا الشفاعه او ملوك الشفاعه وانهم يدعون لها بعد الممات وفي المغيب فهذا قول باطل لا اصل له ولا يؤمن به الا اهل الشرك الذين يدعون الاموات والغائبين مع الله فهذا المعترض خلط الشركيات بالشرعيات ولبس الحق بالباطل يعني يدوز لبس لبس ولبس الحق بالباطل والذي انكره اهل البدع وعابه عليهم سلف الامه وائمته هي الشفاعه التي جاءت بها الاخبار وصحت بها الاثار وامما القول بان علماء الامه انكروا على من ابطل الشفاعه الشركيه وصرحوا بثبوتها فهو قول باطل بل علماء الامه يشد الناس انكارا لها كما دلت عليه الايات البينه بان علماء الامه انكروا على من ابطل الشفاعه الشركيه هذا كذب صريح وصرح بثبوته فهو قول باطل بل علماء الامه اشد الناس انكارا لها كما دلت عليه الايات البينات قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضره ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون ختم بماذا بتنزيهه جل وعلا عن الشرك ودل ذلك على ان عباده غير الله تعالى تسمى الشركه هذا تعريف للشركه فنفى هذه الشفاعه التي اثبتها المشركون ويقولون هؤلاء اي المعبودات الاصنام شفاعاؤنا عند الله والمراد بالشفاعه هنا الوساطه فنفى هذه الشفاعه التي اثبتها المشركون وظنوها حاصله ممن قصدوه وتوجه اليه وسالوه رغبا ورهبا كما يشفع المخلوق عند مثله من الملوك والامراء والاكابر هذه هي التي قامت بقلوب المشركين وتعلقوا على الانبياء والملائكه والصالحين لاجلها وهذه منفيه كما مر في ايه يونس وكما في ايه الزمر وكما في سوره الاحقاف في قوله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ضل عنهم وكما في ايه سبا ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له وهي التي قصد هذا المعترض بقوله ان الله ملكهم شفاعه اذا هو يريد اثبات ها اثبات ما نفاه الله تعالى الشفاعه المنفيه في القران اراد اثباتها وانه يجب الايمان بها والسنه جاءت باثبات شفاعه غير هذه تنال بتجريد التوحيد واخلاصه كما في حديث ابي هريره وهي مملوكه لله وحده هو الذي ياذن ويعين للشافعي ويحد له حدا معينا مخصوصا كما مر كما جاء صريحا في حديث الشفاعه وانه يفعل ذلك اربع مرات وهذا النوع من الشفاعه انكره المعتزله وهم محججون بالكتاب والسنه ولكن المعترض خلط ولم يميز بين ما نفاه قران وما نفاه المعتزله ولم يعرف هذا النوع الثابت واما قوله ان البغوي فسر قوله الا من شهد بالحق وهم يعلمون هم عيسى وعزير والملائكه فانهم عبدوا من دون الله فقول البغوي هو احد القولين في الايه وقد تقدم الكلام في ذلك وليس في هذا ما يستريح اليه المبطن فانهم يشفعون لمن شاء الله يعني حتى ما اثبته البغوي لم يثبت مطلقا وانما باذن الله تعالى فانهم يشفعون لمن شاء الله وملك الشفاعه ليس بايديهم بل هو بيد الله الذي له ملك السماوات والارض فاي حجه في هذا على انهم يدعون مع الله للشفاعه او غيرها لو جاء التعيين بان فلانا سيشفع لا يلزم من ذلك ان يسال الشفاعه ولكن هذا الملبس قصده اهام السامع ان شيخنا ينكر الشفاعه التي قالها البغوي وامثاله وانما انكار الشيخ لعبادتهم ودعائهم وانهم يسالون الشفاعه كما تسال سائل الملاك املاكهم وهذه الايه حجه للشيخ واخوانه المؤمنين على ان الشفعاء لا يدعون ولا يقصدون ولا يعبدون لان الله انكر ذلك على من قصد المسيح وعزير لاجله وهياهم له والتجا اليهم في تحصيله ونيله فالايات القرانيه وكلام المفسرين من اهل العلم حجه لنا وشاهد للامن بتجريد التوحيد واخلاص الدين والنزاع بيننا ليس في اثبات الشفاعه هو كما ذكرنا سابقا المعترض او المجادل قد يخرج عن الموضوع وقد يلتبس على المناظر وانما هو في طلبها من الاموات والغائبين والمعترض ملبس مموه فنعوذ بالله من التلبيس المفضي بصاحبه الى مرضات ابليس ثم قول المعترض فهل ترى صاحب البرده طلب ذلك استقلالا بل ولم يقصد طلبه في الحال وانما استحضر يوم القيامه فجوابه ان النزاعه في نفس الطلب والدعاء لاجل الشفاعه لا باعتبار انه استحضر او لم يستحضر كلا الصورتين داخله في الشرك الاكبر فجوابه ان النزاعه في نفس الطلب والدعاء لاجل الشفاعه وامما للاستقلال وعدمه فليس من محل النزاع ومشرك العرب لماذا قال ليس في محل النزاع لأنه متفق عليه حتى هو يقول وكذلك خدنه داود أن من اعتقد الاستقلال فهو مشرك شريء إذن هذه الصورة متفق عليها والبحث ليس فيها وإنما فيه في الصورة الأخرى ومشرك العرب لا يدعون الاستقلال لآلهته ولا يرونه وإنما أتوا من حيث الوساطة والشفعة والشافع ليس بمالك لا حقيقة ولا مجازا وغاية ما له مجاز الجاه والمنزله ما له ليست متصله وغايه ماله ليس المال هذا وغايه ماله يعني الذي له وغايه ماله يعني الذي له الجاه والمنزله الجاه والمنزله او كذلك اكرام الله عز وجل يكرم الشافع وهي المقصوده لجمهور المشركين من اليهود والنصارى والجاهليه العرب ولا قائل باستقلال احد من دون الله بشيء الا الثنويه ومن على طريقتهم ممن يثبت خالقين وربين وبهذا تعلم ان المعترض من اجلاف الجاهليه لا تميز عنده بين شرك المشركين وتعطيل المعطلين وديني انبياء الله المرسلين وليس عنده الا خبط عشواء ومقاله عمياء وكون صاحب البرده استحضر يوم القيامه لا يكون عذرا له ليس بعذر هذا لا يكون عذرا له في دعاء غير الله بل مستحضر الشدّه فدعاؤه ابلغ في العباده والخضوع والخوف والرجاء والحب والاعتقاد وكان المشركون من العرب تواصون في الشدائد باخلاص الدعاء ويرون انه لا ينجي في شده الا الله يعني كان مستحضرا لذلك اليوم ذلك اليوم يوم شده كان الاصل ان يفعل كما فعل مشرك العرب انه يخلص دعاء الله عز وجل لكنه خالف ويرون أنه لا ينجي من في الشدة إلا الله ويرون أنه لا ينجي في الشدة إلا الله كما في قصة عكرمة ابن أبي جهل لما فر إلى اليمن وقد ذكرها العلامة ابن كثير في تفسير سورة المؤمنين قال فصل قال المعترض ومر قول أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى على كلام ابن البكر في معنى الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم بعد موته وأنه بعد موته في مزيد دائم عند ربه بأبي هو وأمه ونفسه صلى الله عليه وسلم هذا لا يلزم أن يسأل لو كان في مزيد لا يلزم أن يسأل ويدعى من دون الله تعالى قال وأنه بعد موته في مزيد دائم عند ربه بعد موته إذ جاهه صلى الله عليه وسلم في مزيد دائم بعد موته عند ربه جل وعلا وتعرض عليه اعمال امته ولا يلزم ان يسال فيستغفر لمن راى شرا في عمله كما ذكرنا بيانه عن كلام صاحب البرده وتوجيهه على الامر المرضي لا على الجهل والاغواء وتكفير هذه الامه والجواب ان يقال قد تقدم الكلام على عباره شيخ الاسلام ابي العباس رحمه الله وبيان ما في نقل هذا المعترض من التلبيس والتحريف وانه كذب في النقل بما ابداه من التحريف والتبديل وامما قوله ان جاهه صلى الله عليه وسلم في مزيد دائم فنعم ولكن ليس فيه انه يدعى من دون الله او يرجى واما عرض اعمال الامه عليه فليس فيه حجه على انه يدعى للشفاعه ولا غيرها بل قد روى على ابوي الانسان يعرض سعيه عرفناه ضعيف فهل يقال بسؤالهم ودعائهم واما مزعمه من انه وجه كلام صاحب البرده على الامر المرضي فليس الامر كذلك وانما زاده شناعه وجهلا لو جاليناه على على زعمه فاصل قال المعترض وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمه رضي الله عنها والاقارب وعشيرته ذلك حظا لهم على الايمان بهم بقول السابق يا فاطمه انت محمد لا اغني عنك من الله شيئا وبالذي ارسله بان يوحدوه ولا يوسر به شيئا يحصل لهم النفع به صلى الله عليه وسلم بذلك وبعطاء الله تعالى الذي اعطاه لامتي اكراما له في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى لالا يكون من الذين اخبر الله تعالى عنهم بانهم لا تنفعهم شفاعه الشافعين وفي ذلك دليل ان المؤمنين تنفعهم شفاعه الشافعين حيث نفى عن الكفار المعرضين عن التذكره التي أرسل بها صلى الله عليه وسلم حتى نفع شفاعته عمه أبا طالب بالتخفيف كما مر عنه صلى الله عليه وسلم حيث حماه لتبليغ رسالة ربي حمية للقرابته حمية للقراب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شفع من أجل ماذا طاعة الله تعالى وإنما من أجل عمه للعمومة قال فقول صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا عينه خاصه وعامه حتى قال يا فاطمه بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا فالمقصود ان لم تؤمن بالله اما اذا امنتم حينئذ لا يكون النص دالا على النفي الاغناء فالمقصود ان لم تؤمن ان لم تؤمن بالله وتشهد ان لا اله الا الله هذا تحريف هذا قلب للنص يا فاطمه بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا ان لم تؤمني فان امنتي فاغني عنك من الله شيئا هكذا يفهم هذا الغبي فالمقصود ان لم تؤمن بالله وتشهد ان لا اله الا الله وانني رسول الله والا فقد فقد اغنى عن امته هذا كمثال عام فقد اغنى النبي صلى الله عليه وسلم عن امته بالتخفيف من الشرائع والتسهيل من عند ربه وامره تبارك وتعالى ان يستغفر لهم حتى امتد ذلك لهم بعد موته عند العرض لاعمالهم عليه صلى الله عليه وسلم في البرزخ واستغفاره وشفاعته وهل شفاعته لهم إلا غناءه غناء بالفتح والمدني غناء النفع وغناء معروف معصية قال إلا غناءه عنهم صلى الله عليه وسلم إلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يعني أغني عنك من الله الشيء هكذا يفهم إذن كما في الصحيحين فقال غيرهما اذا هذه لا ادري كيف كيف وقعت والجواب ان يقال قول صلى الله عليه وسلم لابنته وبضعته سيده نساء اهل الجنه لا اغني عنك من الله شيئا من اظهر الادله على وجوب توحيد الله وترك دعاء غيره ولو نبيا او ملكا فكذلك قوله لعمتيه صفيه وعمه العباس وسائر بطون قريش وقاربه الادميم هذا جمع ادنى كل هذا يبطل قول المعترض زعمه أن الشفاعة تطلب من الرسول بعد موته ويقصد لها فإن في هذه الأحاديث أن الإنسان ليس له إلا سعيه وإيمانه لا أغني عنك من الله شيئا وأن ترك ذلك والتفريط فيه تعلقا على الأنبياء ورجاء لشفاعتهم هو عين الجهل ونفس الضلال وجاه الأنبياء والأولياء والصالحين إنما ينال به آمر فوق الإغناء والأولياء عن الأقارب غيره كالسعادة والزلف فعل بالاتباع والتأسي وفي قول المعترض إن في قوله ذلك حضاً لهم على الإيمان به وبالذي أرسله صحيح المعنى وهو دليل على أنه لا يغني ولا ينجي إلا ذلك إلا إلا ذلك الذي هو ماذا؟ الإيمان به فليس في قوله المعترض في هذا الحديث ما يدل على دعواهم وإن الإيمان مطلوب ليحصل النفع فإن هذا كلام ركيك وإنما يطلب الإيمان للإيمان لتحصيل مغفرة الله ورحمته ودخول ذلك كرامته مغفرة الله اسقط الالف ورحمته ودخول ذلك كرامته والنجاة من عذابه وعقابه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلم هو جعل ماذا جعل الايمان هذا مفتاحا للنفع فاعترض عليه الشاه قال لا بل هو مفتاحه لتحصيل مغفره الله تعالى ورحمته ورضوانه وفرق بين التعبيرين وفي هذا ان الامر بالايمان والتزامه والجهاد في سبيل الله انما امر به او امر به ليحصل للعبد ما وعد به او وعد به المؤمن يجوز كلما وجد فعل ماضي او مضارع وجاز فيه الوجهان جاز لكن او لن يحمل على ماذا على المعلوم فاعل هذا الاصم امر به ليحصل العبد ما وعد به الموعد به الم الذي وعده الله عز وجل وما رتب على الايمان في هذه الايات ونحوها لا انه امر بالايمان ليشفع الرسول فيه بس هذه الغايه وانما من اجل تحصيل رضوان الله تعالى اامن بمحمد صلى الله عليه وسلم من اجل ان يشفع او من اجل ارضاء الرب جل وعلا الثاني قال لا أنه أمر بالإيمان ليشفع الرسول فيه وأكابر الأمة والسابقون الأولون والسبعون ألفا المذكورون في حديث ابن عباسه كلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا شفاعة لأحد في دخولهم وفي الحديث أن شفاعة ليست للمؤمنين المتقين وإنما هي للمذنبين المتلوثين فافهم هذا تعرف به أن هذا الرجل أن الحد في الحديث وصرفه عما دل عليه تقييد السابق لا أغني عنك من الله شيئا إن لم تؤمن اين امنتم اغنى عنكم من الله شيئا هكذا فهيمه وذبي قال ان هذا الرجل انحدا في الحديث وصرفه عما دل عليه وكذب على رسول الله بنسبه هذا التاويل اليه هذا تحريف لا يسمى تاويلا سماه تحريفا اللهم الا ان يريد بقول ليحصل لهم النفع به صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فهو صحيح لكنه هذا بعيد لانه لا يلتزم للصلاحات الشرعيه مثل او لا لا يؤول لهم انعنا به كذا على المعنى الصحيح لا نحمله على المعنى الفاسد معرفه الشخص وعقيدته تعين على فهم صلاحاته فاذا كان للصلاح حيلاذ فيه اشتباه قد يكون حقا وقد يكون باطلا نحمل على على الباطل كما يكون العالم من اهل السنه والجماعه اصول سلفيه وقع في كلامه بعض الاشتباه يحتمل قوله البدع وقول اهل السنه نحمله على قول اهل السنه هكذا قال وهو الواسطه صلى الله عليه وسلم بين العباد وبين ربه في ابلاغ رسالته وبيان ما يوجب السعاده والفلاح في الدنيا والاخلاق ان هذا لا يدل على ما ادعاه هذا الموطن وظاهر كلامه خلاف هذا الذي ذكرنا وانه يريد ليحصل لهم النفع بدعاء صلى الله عليه وسلم اذا لا يقال ماذا الا ان اراد بما معنى كذا كان الشيخ اراد ان يتاول له او يلتمس له يعني في اللفظه ثم نقضه بعد ذلك والظاهر كلامي خلاف هذا اذا لا يؤول الذي ذكرنا وانه يريد ليحصل لهم النفع بدعاء صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعه منه بعد بعد ما مماتي ومن قصد هذا وزعم ان الرسول اراده بقوله يا فاطمه بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا فقد الحد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرف كلامه واخرجه عن موضعه عن موضعه يعني مراد وعندنا دلالتان قلنا دلالة دلالة تدل على المراد ودلالة لفظية أيها المقدم دلالة التي تدل على المراد كيف نعرف هذه الدلالة بالجمع ليس بالتركيب الواحد ننظر إلى كلامه هنا وكلامه هنا حينيذ نقول مراده كذا مراده القصد نصل إليه بجمع كلامه بعضه لا إلى بعضه وأما اللفظه هذه دلالة لفظية قد تكون معتبرة ليس المطلقة من فيها قد تكون معتبره وقد لا تكون معتبره متى تكون معتبره عند عدم المعارض لم يقل الا قولا واحدا فنحمل على الدلاله الظي ما ظهر منه ولذلك نقول الظاهر هو المعتبر ولا نعدل عنه اذا جاء ما يعارضه نجمع بينهما ونقول مراده كذا ولذلك قلنا كمثال اوفق ما يكون الوقوف مع العام عند ورود المخصص حين اذا اخذ بالعام وعمموا في جميع افرادها هل هذا مراد المتكلم الجواب ولا لكنه دل عليه اللفظ دل عليه اللفظ من اين نعرف ان بعض الافراد غير مراد بالنص الاخر اذا جمعوا الكلام بعضه لبعض او الغايه او العلم لا سيما يتعلق بنصوص الوحيين اما لوقعه مع ايه ثم ما يخصص او يقيد هذا طريقه البدع قالوا اخرجه عن موضعه لنقيضه وعكسه وهذا من اعظم الجهل واضلله ومن فهم من ادله التوحيد نقيض ما دلت عليه فقد جاءته الآفة والبلية من جهة موت قلبه أو مسخي هذا جيد من فهم من أدلة التوحيد نقيض ما دلت عليه الأدلة عكس فقد جاءته الآفة والبلية من جهة موت قلبه أو مسخي ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا وأما إعطاء الله له ما يرضيه فهذا وعد صدق وبع Earl والله لا يخلف الميعاد لكن لا يسال والمفسرون اختلفت اقوالهم في هذا وعلى القول بانه الشفاعه فهو من الادله على ان الله هو المالك لها المتصرف فيه وانه لا يدعى لها احد سواه واما كون المؤمنين تنفعهم شفاعه الشافعين فهذا ايضا ليس فيه دليل لهذا المبطل بوجه من الوجوه والنزاع في غير هذا واما قوله فالمقصود لا اغني عنكم من الله شيئا ان لم تؤمنوا وأنهم إن آمنوا أغني عنهم فقد كذب هذا المعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا التأويل السائغ؟ الجواب الله التأويل السائغ لابد أن يدل عليه دليل شرعه وإنما هذا يسمى تحريفا وإن قيل تأويل فهو تأويل باطن فقد كذب على هذا المعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبة هذا التأويل إليه وكلامه صلى الله عليه وسلم عام شامل لا أغني ولا أطلقه هذا أغني فعل مضارع في السياق النفي فيعمل شيئا هذا نكره في سياق النفي فيعم فتخصيصه بالايمان يحتاج الى ماذا يحتاج الى قيد لان لو مفهوم ان امنتم اغني اذا اثبته ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى دليل وليس ثم دليل قال وكلامه صلى الله عليه وسلم عام شامل وبعض من خطب بهذا الخطاب قد امن بالله ورسوله كفاطمه وبعض بني هاشم وبعض قريش اذا جاء العكس اذا فاطمه رضي الله تعالى عنها امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم اذا سيغني عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الله شيئا ولو كان المراد ما زعمه هذا المبطل لم يحسن خطاب المؤمنين بهذا ولا عدا مثل هذا الكلام لهم وهو قوله لا اغني عنكم من الله شيئا اذا كان يغني بزعم هذا الجهول الضال كيف هذا كان فيه حذف ولا عدا مثل هذا الكلام لهم وهو قول لا اغني عنكم من الله شيئا اذا كان يغني خبرا غير مطابق وقولا غير موافق لانه يغني نعم هذا موجود اسفل رقم 3 كلام ناقص لانه ماذا ولا عده ولا عده يجوز الوجهين لا بد من خبر كلام غير تام عد مثل هذا الكلام غير مطابق أو عد حشوة عد غير مطابق فقول الثالثون في بقية النسخ زيادة عنه خبرا غير مطابق وقولا غير موافق لأنه يغني وطيب ذكره في الحاشة ما حد فهم إذا كان يغني بزعم هذا الجهول الضار فسبحان من طبع على قلبه حين اقتحم على الجناب النبوي ومقام الرسالة ونسب اليه ما قد برئ منه بشهاده الله وملائكته وعلماء العلم من خلقه وبهذا الكلام والتحريف ضل اهل الكتاب ومن قبلهم ونُسخت اديان الانبياء وظهر الشرك في الارض وفشى فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى وقد ذكر شيخ الاسلام عن بعض اهل الانجيل انه قال في بعض نصائحه عما يوقع في المحرمات وكبائر الذنوب ان المبالغه في تعظيم العباد وتنزيلهم فوق منازلهم يوقع في الشرك بالله تقديس الاشخاص يوقع في الشرك بالله وعباده سواه ذكر هذا او نحو منه في كتابه هدايه الحيارى وقول المعتزل والا فقد اغنى بالتخفيف من من الشرائع وان يستغفر لهم فالتخفيف من الشرائع يشير به الى وضع ما كان على اهل الكتاب من الاصول والاغلال والاثقال ومعلوم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذا وامر به واوحاه اليه وانما يضاف اليه الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه مبلغ عن الله كما يقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فيما بلغه عن الله ويقال ايضا وضع كذا وفعل كذا فيما صدر عن وحي وتوقيف والرسول مبلغ عن الله لا انه يفعل بمشيئته واختياره وامل الاستغفار فقد تقدم انه لا يدل على الطلب منه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وفي كلام هذا المعترض من فساد التركيب وهزنه العباره ما يقضي بما تقدم تقريره من الكشف عن جهلته وعدم ممارسته ومن ذلك قوله حظا لهم على الايمان ليحصل لهم النفع به لالا يكون من الذين لا تنفعهم شفاعه الشفع وفي قوله حماه وعنه لتبليغ رسالة ربي حمية لقرابة فوت تركيب فاسد ولم يقصد ابو طالب الا الحمية فقط واما قوله والا فما معنى حماه عنه لتبليغ رسالة ربي يعني ابو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم من اجل تبليغ الرسالة واما قوله الا فما معنى قول صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله اذا كما في الصحيحين وغيرهما فمعناه انه لا يغني عنه الاصل انه فمعناه انه لا يغني عنه ولا ينقذه وفي الصحيحين من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمه اني لا ارى الاجل قد اقترب فاتقي لها تعالى واصبري فانه نعم السلف انا لك وعنه صلى الله عليه وسلم الحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ابن هذا بدون همزة أنه قال كل سبب ونسب مقاطع يوم القيامة إن السبب ونسب رواه الطبراني والدار القطني والحاكم والبيهقي وصحاها وأي سبب أعظم من الإيمان به وتصديق ما جاء به ومحبته واتباعه إذ هذا من أعظم الأسباب وأجلها وفي الحديث المرء مع من أحب ثم ذكره حديث جابر فيما يقال عند سماع النداء وحديث ابي هريره في الشفاعه سابق والشهاده لمن صبر على لؤاء المدينه شدتها وحديث من استطاع ان يموت بالمدينه فليمت فاني اشفع لمن يموت بها ثم قال وهل هذا الا اغناء منه صلى الله عليه وسلم لقرابته وامته وانما نفى تبارك وتعالى ان يكون في يوم الدين ملكا هكذا قال بالنص لي احد من خلقه هذا اسمه ماذا اسم يكون ان يكون ملكا فنصبها هكذا قال بالنص لاحد من خلقه ان يكون في يوم الدين ملكا لاحد من خلقه كما في الدنيا وانما هو يوم جزاء وتفضل منه جل وعلا وعدل بين الناس وعال الكفار عده بعلا ومن تفضله تمليكه لمن يشاء شفع تمليك لمن يشاء تمليك وقد قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون قال تعالى لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال العلماء وهي شهاده الحق الا من اتخذ عند الرحمن عهدا شهاده الحق لا اله الا الله واخصهم بذلك الرسل عليهم الصلاه والسلام واتباعهم على درجاتهم ومعنى الايه قال البغوي يوم لا يملك الله تعالى في ذلك اليوم احدا تماما لكم في الدنيا وقال عصام في تفسيره على الايه قل كل كلام العثمان فكل ما يفعل ذلك اليوم يعلو في ذلك اليوم لاجل الله تعالى ولا يفعل شيء في ذلك اليوم كما يفعل في الدنيا حتى لا يرجو الكذاب ان ينفعه احد لغلط فاسد ومع ذلك لا ننكر ان يكون في الامه الاحداث والمنكرات والافعال التي لا تزال فيها يعني إذن يشفع عن ماذا؟ عن من فعل الأحداث عن البدع والجواب أن يقال أما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فهذه الكلمة هي الفارقة بين المؤمن والكافر والمسلم والمشرك فمن قالها موقنا بها خالص من قلبه ومات على ذلك نفعته بلا ريب نفعته بلا بلا ريب ونجا بها من الشرك الاكبر وربما نجا من العصره ربما وقد وعد الله تعالى من مات على ذلك بالجنه والنجاه من النار كما في حديث عتبان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله ان الله يبتغي بذلك وجه الله وهذا الحديث مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمه بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا مطابق يعني يدل على ما دلت عليه يعني ليس الا ثم الايمان والتوحيد هو الذي ينفعك عند الله تعالى اذا وافق حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه فان السبب الذي تحصل به النجات والسعاده في الدنيا والاخره هو ما ارشد اليه عمه وقاله لابنته وهو الايمان بالله وترك التعلق على غين ولو كان محمد لا اغني هذا انقطاع تام حتى عن محمد صلى الله عليه وسلم واتخاذ الشفعاء والانداد وهذا محض التوحيد الذي دلت عليه كلمه الاخلاص فالاحاديث النبويه يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ثم قال الرحمن تعالى وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمنته فانه نعم السلف انا لك وهو سلف لكل مؤمن وفاره لهم لكن ليس فيه انه سلف لمن تعلق عليه ودعاه مع الله المشرك ولان السلف يهيئ غير ما امر به وارشد اليه ولا أنه يدعى ويرجى للشفاعة غيرها فليس في هذه الأحاديث ولا أن السلفة يهيئ غير ما أمر به وأرشد إليه ولا أنه يدعى ويرجى لشفاعة غيرها فليس في هذه الأحاديث أنه يغني حتى يضرب كلامه صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض ويرد عليه ويقال بل يغني يقل لا أغني يقل لا سيغني إذن هذا رد ويقول فإن هذا مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد لمقاله وتقدم بين يديهم وهو حرفة الجاهلين الذين لم يستضيءوا بنور العلم ولم يفقهوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث كل سبب ونسب مقاطع يوم القيامة إلا سبب ونسب فهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ وتواردته أنظار أكابر الرجال والجزم بصحته ونسب وان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله يحتاج الى مراجعه ونظر في كلامه وعلى تسليم صحته فلا معارضه فيه لحديث لا اغني عنك من الله شيئا او عنك فان السبب المضاف اليه صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به من الايمان والتوحيد والانذار والاخبار بانه لا يغني من الله شيئا اذا الا السبب والنسب ما هو التوحيد واما النسب فيفسر هذه الكلمه ويبينها قوله في حديث العباس والله لا يؤمنوا حتى يحبوكم من أجلي هذا المراد بالنسب فمن أحب هذا النسب الشريف لما وضع فيه من النبوة والرسالة فهذا لا ينقطع لأنه من شعب الإيمان بالله ورسوله وليس فيه حدة لهذا المبطن أنه يغني عن من قال له لا أغني عنك من الله شيئا والمعترض ألجأته الضرورة الا ان قال بعد هذا الحديث واي سبب اعظم من الايمان به وتصديق ما جاء به ومحبته واتباعي هذا لا يصدر عن مثل هذا المشرك وانما ياتي عن اهل التوحيد لكنه زلت قلب وهذه كلمه حق اتيحت على لساني وحشيا وهي تخالف ما اراد من انه يغني فانه صلى الله عليه وسلم نفا الاغناء عن نفسه الاغناء يعني النفع لا عن الايمان به ومحبته ومتابعته هذه ثابته قطعا وكذلك قوله في حديث جابر في اجابه النداء والدعاء بعده بالوسيله والفضيله ان من قال ذلك حلت له شفاعتي فهذا من جنس حديث ابي هريره حلت له شفاعتي هل المراد به كل احد لا لا بد من تحقق شرط التوحيد قال فهذا من جنس حديث ابي هريره اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فهذه الاحاديث حجه على ان اقوى الاسباب والوسائل وانفعها هو اخلاص التوحيد والبراءه من التعلق على الخلق ولو الانبياء وهذا عين تقرير شيخنا رحمه الله وهذا الرجل لا يدري ما له مما عليه وكذلك الصبر على شده المدينه ولاوائها لمن قصد الهجره او العلم ولالانحيازه الى جماعه المسلمين وائمتهم وكذلك قصد مسجد المدينه للصلاه فيه والاعتكاف وطاعه الله ورسوله هو من افضل القرب ومن اسباب المغفره والراوي لم يلزم بانه صلى الله عليه وسلم قال كنت له شفيعا ولذلك قال او شهيدا وعلى كل فهو اخبار عن الله انه يرضى هذا ويشفعه في فاعله فعاد الأمر لله والنفع والضر والإغناء منه وإليه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه كنت له شفيعا أو قال شهيدا لم يرز من رامي ترددا وعلى هذا وذاك لو ثبت المراد به ما يتعلق بالإذن ليس مطلقا ثم قد تكون الجماعة والعلم في غير المدينة كما وقع بعد القرون المفضلة والرحلة إلى ذلك مستحبة أو واجبة بخلاف من خرج من المدينه جازعا من اوائها شدتها وطالبا للدنيا او في الحديث يوشك ان يكون خير مال المسلم غنما يتبع به شعف الجبال يعني رؤوسه ومواقع القطر مطر يفر بدينه من الفتن يفر بدينه من الفتن فمن ترك المدينه فرارا من الفتن فهو محمود بنص هذا الحديث ولا يحمد الصبر على الافتتان دخول الفتنه وإنما يحمد الصبر في الفتن وعن الفتن فافهم هذا يزول عنك تلبيس هؤلاء الجهال بما ورد في الحث على الصبر على اللأواء المدينة ولزومها ليس أن مراد به مطلق أن يدخل في الفتنة وقول المعترض وإنما نفى أن يكون ملك في ذلك اليوم لأحد من خلقه وإنما هو يوم جزاء وتفضل منه جل وعلا وعدل بين الناس وعلى الكفار فجوابه أن يقال هذه العبارة فيها لحل في موضعين الأول لحل نصب اسم يكون او نصب اسم يكون وثاني في تعديه العدل بعلا وعدل بين الناس والكفار او بين الكفار بين الناس والكفار عدوه بعلا وهو معطوف على المضاف غير محتاج للتعديل عادل بين الناس والكفار ثم يقال اي شيء في هذا يدل على ان قوله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا في حق من لم يؤمن خصصه الا لم تؤمن كما زعمه هذا الغبي وقد اشتهر في الكتاب والسنه وعرف المسلمين ولغتهم تسميه هذا اليوم بيوم الدين يعني يوم القيامه وان كان يحصل فيه فضل وكرم ومغفره فيحصل فيه ايضا من العقوبات والاهوال والشدائد ما يقتضيه عدله وحكمته وحمده والكل دين وجزاء على الاعمال وما كان في هذه الحياه الدنيا واما قوله ومن تفضله تمليكه لمن يشاء شفاعه وقد تقدم انه لا دليل يدل على ان احدا يملك الشفاعه مع الله وانه المختص سبحانه بملكها بملك يا ملكه كما دل عليه القران صريحا في مواضع وام الاستثناء في ايه الزخرف فايه مريم فلا يفيد اثبات الملك والاكثر على انه منقطع وعلى القول به وعلى القول بانه متصل فلا حجه فيه بل هو كقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا فلاستثناء في كل الايات دال على حصولها ووقوعها لا على انها تملك كسائر الاملاك العاديه وكما يظنه اهل الجاهليه وامما قول البغوي رحمه الله لا يملك الله تعالى في ذلك اليوم احدا كما ملكهم في الدنيا فهو يشهد لما قررناه وكذلك ما حكى المعترض عن عصام هو من هذا القبيل انه لا تملك كاءك الدنيا وقول المعترض ومع ذلك لا ننكر ان يكون في الامه الاحداث يعني البدع والضلالات ولو كانت مكفره حينئذ هذه موجبه لاي شيء للشفاعه وكانه لما وجدت الاحداث والمنكرات والافعال التي لا تزال فيها حينئذ الشفاعه قائمه قلت كانه يريد ان الشفاعه مملوكه لغير الله وحاصله مع وقوع الاحداث والمنكرات والافعال دائما في الامه يعني فالشفاعه لاهلها هذا الذي اراد فالاحداث قائمه موجوده لا تزال في الامه البدع والضلالات ولو كانت مكفره اذا سيكون من اهل الشفاعه وقصده ان كل الاحداث والمنكرات التي لا تزال تقع يشفع في اهلها واصحابها وتنالهم شفاعته صلى الله عليه وسلم وهذا جزم منه بان الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع في كل من احدث حدثا او فعل منكرا كالزنادقه وعباد القبور والرافضه والجهميه والقدريه والاتحاديه والحلوليه وكل ما يحدث في الامه فاين هذا من قوله تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى هل الله عز وجل قد رضي على الزنادقه وعباد القبور وقوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه سبحانه من طبع فسبحانه من طبع على قلب هذا وزين له عمله حتى انتهى الى غايه في الضلاله ما وصل اليه احد قبله ممن تصد لرد ما جاء به نبينا من الهدى ودين الحق فليهن كل مرتد والجهميه المرتد يعني سيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليهن كل مرتد وجهمي ورافضي دخوله في شفاعه صلى الله عليه وسلم له وغناه عنهم لانهم اهل الاحداث التي لا تزال تحدث وتتجدد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذى بالقذى حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه فما حدث في بني اسرائيل من الاحداث التي تخالف ما جاءت به ما جاءت به الانبياء وتصادمه لابد ان تحدث في هذه الامه لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر به واكد حصونه بالله من موطئه القسم لا تتبعون لا لموطئ القسم تقدير والله نعم قال لأن نبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وأكد حصوله باللام الموطعة القسم أو بالتشبيه البليل الدالي على موافقتهم ومتابعتهم في كل فرض فرض قال لو دخلوا حتى لو دخلوا جحر ضب في كل فرض فرض من, من سننهم وطرائقهم وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث فرقة و70 فرقه كلها في النار الا واحده وعلى زعم هذا الجاهل كل هؤلاء داخلون في شفاعه صلى الله عليه وسلم ناجون بها فنبرأ الى الله من هذه الاقوال الكاذبه الخاطئه ومن قائلها وقد نزه الله شرع نبيه صلى الله عليه وسلم وطهره عن هذه الحماقات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قال الرحمن تعالى فصلا قال المعتدل وقد قال تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا قال ابو العباس بن تميم رحمه الله تعالى وما قال انها عامه في الامم كايات الواقعه فقد اخطا يعني هذه او هذا التقسيم ثم اورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا وقسمه لثلاثه اقسام هذه من خصائص هذه الامه وليست عامه وساق حديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم فذلك لانه سبحانه وتعالى كريم يحب الكرم والافضال ان ربك واسع المغفره ورحمه واسعه كل شيء ومن رحمته الشفاعه لنبيه ووصفه بالرافه والرحمه وقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقال تعالى عن نفسي وكان بالمؤمنين رحيما ومع ذلك لا تزال علماء امتي ينكرون عليهم ويجددون لها دينها بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدخلون عليها من الباب الواسع ولا يخافون لومة لائم الباب الواسع <تصفيق> ويتحاشون من الباب الضيق بتكفيرها كما فعل هذا الرجل وذموه ولا يفعل هذا الا مبتدع خارج عن سبيل علماء الامه وسلفها الصالح يعني عاد ما بدا به الكتاب قد اتبع هواه وهو يتجارا به الاهواء كما يتجارا الكلب بصاحبه والجواب ان يقال وقوف المؤمن العارف بدين الله على هذه الضلالات والجهالات المركبه فيه تنبيه له على نعمه الله عليه وحث على شكر نعمه الايمان والاسلام والفهم عن الله قال تعالى ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا قال بعض السلف من اعطي القران وراى ان احدا فوقه فما عرف نعمه الله عليه اعطي القران يعني حفظا ومعنا فهما وراء ان احد اعلم منه درجه حينئذ فما عرف نعمه الله وهذه الايه فيها الدلاله والبرهان على بطلان ما اورده المعترض من اول كلمه انكره على شيخنا رحمه الله وذلك من وجوه الوجه الاول ان قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا واضافه التوريث اليهم تعالى لهم دون غيرهم شاهد لقول الشيخ ان الامه في مقام المدح والثناء التي جاءت الاثار بمدح متزكيتهم وقيامهم بدين الله وشرعه هم اهل القران الذي اورثهم الله كتابه اذا ثم اورثنا هذه وراثة يدل على تزكية الامة او لا نعم يدل على التزكية الذي اورثهم الله كتابه يتلونه حق تلاوته فيعملون بحكمه هكذا لعل بمحكمه لعلهم بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه لان اهل العلم اذا ذكروا المتشابه مقابل المحكم اما بحكم بعيد ويحللون حلاله ويحرمون حرامه وهؤلاء جنس نوع اخر قد باينوا عباد القبور الجهميه والزنادقه واهل الاهواء والبدع المضلله اذا لا يدخلون في قول ماذا ثم اورثنا انما خاص بمن عمل بالقران قال شيخ الاسلام رحمه الله انما جاء اضافه توريث الكتاب الى الله تعالى في صنف المحمود في كتاب الله من اوليائه وعباده المؤمنين فهو سياق في معرض الثناء بخلاف قوله فخلف من بعدهم خلف وارث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى وارث الكتاب هذا مخالف لما سبع فانه اسند الارث اليهم ولم يزكهم وبهذا تعرف ان هذه الايه كقوله صلى الله عليه وسلم في الفرقه الناديه دون سائل الفرق هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي ونقال بعصمه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنوب بل تقع فيهم ومنهم ومنهم ومنهم هذا تكرار ولا ماذا ها بل تقع فيهم ومنهم ومنهم ومنهم اسروها ها ومنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم ظالم النفس اراد به التقسيم الثلاثي الوارد فيه في الايه فظهر ان الله اورث كتابه اهل التوحيد والايمان والسنه وام اهل الشرك وعباده الصالحين ومن عطل اسماءه وصفاته او سب ائمه الهدى واعلام الدج وجنسبهم الى الاهواء وتجال الكلب وغير ذلك مما هو مسؤول عنه ومحبوس حتى يخرج منه هذا ان لقي الله مسلما والا فالامر شديد ولهول عظيم الهول عظيم الله بصير بالعباد الوجه الثاني قوله الصفين فان للصفاء والاختيار والاجتباء ولا قائل من الناس بان كل مدع للايمان والاسلام يدخل في هذا العموم من غير تحقيق لدعواه بالايمان بالله وتوحيده واثبات صفات كماله ومتابعه رسله ومن قال غير هذا فخطؤه اوضح من ان ننبه عليه ومعلوم ان الزنادقه والجهميه والاتحاديه والحلوليه كلهم او كلهم يدعون انهم من المصطفين ومن اتباع الرسل وكل هؤلاء ما اورثهم صلى الله عليه وسلم كتابه ولا صفاه من زعمه غير ذلك فهو شاهد زور ولو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم واموالهم لكن البينه تعالى من يدعى وقال تعالى وقالوا ليدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هات برهانكم ان كنتم صادقين فقد حكم تعالى في هذه الايه بحكم لا مطمع بعده لمبطل مشرك ان يكون من اهل الجنه واهل للصفاء المستحقين للثواب فان قوله بلا من اسلم وجهه لله يخرج كل مسلم يعدل بربه ويسوي بينه وبين غيره في خالص حقه وقوله وهو محسن يخرج كل مبتدع لم ياتي بما وجب من المتابعه والسير على المنهج المحمدي في اصول الدين وفروعه وهذان الصنفان ليس من اهل الصفاء والنزاع فيهم وفي قوله من عبادنا ما يشهد لهذا